Really? لكي وكل ايام حيس مثل السهم نظراتي لي وداع نظراتي لي وداع رايح لي ضاع العمر ضاع اي لعمر ضا ضع حملت ضاعنك وانا حملتني بجروحي وبلايادي وعيفتني يا اللي فرقتك ذلتني من ودعتني بويه وجهك ملعبيح واضحة وعلي عينك شابحة ودمعك تسيلي ودمعك تسيلي من قتلك الجيش وكيت يا والدي ليش سكتي دمعك تسيلي يا ابو العلي فاطمه يا فاطمه يا ال الهم صفات بديارها ومستحشة يذبحها لفراك يذبحها لفراك عندك عزيزة وغالية وحبيبة تتركها مكسورة تقالوب عجيبة ذاك الدليل رايح شي جيبه بنتك غريبه من قد ما ساعه تدور او يا والدي جروح القلوب كلش طويله كلش طويله اخنوكه وتنفس تعيه والحسر من تطلع عتايا كلش طويلي يعبو العيني إيليك صييب المعرض اهلي دا ورلا عوض يما يضلون يما يضلون <تصفيق> وان ابو عني تروح أنا عيلي لو أنترك وحيدا ونوخذ مني جمع زيزا ريدا كبارين نوحي ونتي الشديدة جروحي عني لا أخل يا أمي ولا أخي أتوجع ألهم لو قميت وحدي وني وحدي وني حيلة يا أبويا شني صريت مغالية حايرة بداري الخالية وحدي ونيحي لي يا أبو العيل اكتب رسائل بالدنيع سباح قلبي من ارجع يا سباح ارجع يا سباح مكتوبي لو يا امك وصل جاوبني شيخ بار الاه طمني طم مرتا احطمني طم مرتا لو حركك شوق القلوب علي احضن بدالي الغالي رقي عبد الله خو وابن حريش ملايه عايل وصيه سوليف صح هو قال لي بشارفي بس خايف اتروح بس في حر العقل يا ابو العليلا ماخذي ويا كل هواء علي فريله بلادي يا ابو العلي Ya